لنا أي في هذا الزمان وفي الأزمنة القريبة السابقة. الظاهر من لفظ المكر أنه صفة نقص وذم. والله سبحانه منزه من كل عيب ونقص. فلا يجوز عليه المكر ولا يليق به إلا أن الشرع قد أسند المكر إلى الله سبحانه قال سبحانه أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقال سبحانه ويمكرون ويمكر الله وقال سبحانه ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقلنا إنه كما أسند المكر في لسان الشرع إلى الله سبحانه فقد أسند إلى الله أفعال من سمخ المكر مثل المخادعة والكيد والإضلال والإغواء والاستهزاء والسخرية قال سبحانه إن, إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وقال سبحانه أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون وقال سبحانه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقال سبحانه فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف وقال سبحانه أم تريدون أن تهدو من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وقال سبحانه ومن يضلل الله فلا هادي له وقال سبحانه ومن يضلل الله فما له من هاد وقال سبحانه ومن يضلل الله فلم تجد له وليا مرشدا وقال سبحانه ومن يضلل الله فما له من سبيل وقال سبحانه افمن زين له سوء عمله رآه حسما وقال سبحانه كذلك زينا لكل أمة عملهم فقد أسندت المخادعة والإضلال والتزيين لله سبحانه وقال سبحانه إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم وقال سبحانه الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون وقال سبحانه الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم فهذه أفعال أسندت إلى الله سبحانه وهي بحسب ما نفهم منها أفعال تدل على النقص والمذمة وللعلماء من الشيعة والسنة في توجيه وتخريج اسناد هذه الألفاظ إلى الله سبحانه وجوهن الوجه الأول وجه عام يجري في جميع هذه الألفاظ على نسق واحد وهو أن المقصود بهذه المعاني المقصود بهذه الألفاظ هو المجازات فالله سبحانه يجازي المستهزئ فيسمى وسمى مجازات المستهزئ استهزاءا ويجازي الماكر وثمى مجازات الماكر مكرا ويجازي الساخر وثمى مجازات الساخر سخرية ويجازي الضال وثمى مجازات الضال إضلالا وهكذا فالمقصود هو المجازات في جميع هذه الموارد هذا هو الوجه الأول وإليه ذهب جماعة من العلماء وإنما نعيد هذه الأقوال لأن بعض العلماء وقع في كلامهم اضطراب. فتارة يأخذون بهذا الوجه وأخرى يأخذون بوجه آخر ومن هؤلاء السيد الطباطبائي طيب الله رمسه في الميزان فإنه تارة أخذ بهذا الوجه وأخرى أخذ بوجه آخر يأتي الحديث عنه فأردنا أن يميز بين هذه الوجوه في تخريج اسناد هذه الأفعال إلى الله سبحانه فإذا الوجه الأول أن يحمل أن تحمل هذه الألفاظ على معاني مجازية والمعنى المجازي الذي تحمل عليه هو المجازات في جميعها وإنما مجازات كل شيء بحسبه الوجه الثاني ونحن نقصر الحديث على المكر الآن ولكن ذكرنا هذا الوجه العام وبينا عمومه في جميعها الوجه الثاني أن لكل واحدة من هذه الكلمات مصحح يخصها ولكل إسناد تخريج خاص به والتخريج الخاص بإسناد المكر إلى الله سبحانه هو أن المراد بالمكر المسند إلى الله هو الاستدراج. فإن العصات يستحقون عقوبة ولكن الله لا يعاقبهم يمهلهم بل يزيد في تمكينهم فإذا زاد في تمكينهم نسوا التوبة وتمادوا في طغيانهم. فليس المراد بالمكر معاقبته على مكره بل المراد بمكر الله تمكينه واستدراجه وهذا الوجه, الوجه الثاني وإن كان مشتركا مع الوجه الأول في أنه حمل لللفظ على غير معناه معنى المكر الخديعة ولكن الوجه الثاني يقول المكر هنا لم يستعمل في الخديعة بل استعمل في الاستدراج كما إنه في الوجه الثاني استعمل في المعاقبة على المكر ومجازات المكر وهذا أيضا معنى المجازي فإذا الوجه الأول والثاني يشتركان في معنيان مجازيان للكلمة. ولكن يختلف الوجه الثاني عن الوجه الأول في أن الوجه الأول وجه عام في جميع الكلمات التي قلنا في صحة إثنادها إلى الله سبحانه بحث وتحتاج إلى تخريج وتوجيه وأما الوجه الثاني فهو خاص بكلمة المكر الوجه الثالث وهو خاص بكلمة المكر أيضا وحاصله إن المكر وإن كان عندنا في زماننا يدل على خبث وهو من المذمّح أمر معين إلا أنه في أصل اللغة ليس كذلك بل المكر في أصل اللغة ينقسم إلى حسن وقبيح والمكر الذي أسندته الآية إلى الله سبحانه هو المكر الحسن وهذا الوجه الثالث يختلف عن الوجهين الأولين في أن الوجه الثالث ليس فيه حمل للكلمة على معنى مجازي بل تحمل على معناها الحقيقي المكر في اللغة بمعنى التدبير الخفي مثلا والتدبير الخفي قد يكون حسنا وقد يكون قبيحا وإذا أسند إلى الله سبحانه فنحن نعلم أن تدبير الله الخفي تدبير حسن وهذا نظير مفهوم العقوبة فإن العقوبة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة فإذا صدرت العقوبة من غير أهلها كانت قبيحة مثل أن لا ينجح الطالب في دراسته فيأتي جاره فيضربه مثلا ليس من حقك أن تضربه هذه عقوبة صدرت من غير أهلها أو وقعت في غير محلها مثل أن ينجح الطالب ويأخذ شهادة تفوق وتقدير مثلا فيأتي إلى أبيه فيضربه يقول له عقوبة لك هذه عقوبة وقعت في غير محلها فقد تكون العقوبة قبيحة إذا صدرت من غير أهلها أو وقعت في غير محلها وقد تكون حسنة إذا صدرت من أهلها ووقعت في محلها فكما أن عقوبة الله سبحانه حسنة وإذا أسند العقاب إلى الله لم نتوقف في صحة إسناد العقاب إلى الله ونقول إن العقابا قبيح. لم؟ لأن العقاب منه قبيح ومنه حسن وإذا أسند إلى الله فمن حيث إننا نعلم أن الله سبحانه لا يفعل القبيح فإننا نعلم أن الذي أسند إلى الله من العقوبة هو العقوبة الحسنة فليأتي هذا الكلام في المكر فإن المكر مكرين مكر فإن المكر مكران مكر حسن ومكر سيء وإذا أسند المكر إلى الله علمنا أن الذي أسند إليه تبارك وتعالى هو المكر الحسن فالوجه الثالث ليس فيه تصرف في المعنى الحقيقي للكلمة بل حمل للكلمة على معناها الأصلي في اللغة السيد صاحب الميزان رحمه الله تارة حمل المكر على المعنى الأول وهو المجازات كما ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى ويضل الله الظالمين وتارة حمل المكر على الاستدراج أو على المعنى الحقيقي للمكر كما هو كما في قوله تعالى ويمكرون ويمكرون الله فإنه بتفسير هذه الآية حمل المكرى على التدبير الخفي وهو المعنى اللغوي الأصلي للكلمة وهذا الوجه يحتاج إلى توضيح أكثر مما ذكرناه فنقول في توضيحه إن اللغة كائن حي كما يقول جورج زيدان عنده كتاب اسمه اللغة كائن حي يزيد وينقص ينمو ويصغر تموت بعض أطرافه وتتجدد فيه خلايا ويطرأ عليه التطور والتغير فربما كانت كلمة في الماضي تدل على معنى وأصبحت اليوم تدل على معنى ثان، وتصير غدا دالة على معنى ثالث وقد يكون المعنى الأول مناسبا للمعنى الثاني والمعنى الثاني مناسبا للمعنى الثالث وقد تكون المعاني أجنبية عن بعضها والغالب في التغير أن يكون الانتقال من معنى جزئي إلى معنى كلي أو من معنى كلي إلى معنى جزئي فربما كانت الكلمة دالة على معنى عام ثم تطورت فصارت تدل على معنى خاص وذلك مثل كلمة هلك فإنها تدل هلك ها لا مكاف فإنها كانت تدل على الموت سواء حل الموت بمن تريد توقيره واحترامه أو بمن تريد تصغيره واحتقاره إذا أردت الإخبار عن موت أحد تقول هلك هكذا كانت الكلمة فيما مضى ومن ذلك قوله سبحانه إن امرؤ هلك ليس له ولد له أخت فلها نصف ما ترك فإنه لا يقصد بهذا إن امرؤ حقير مات وأما إذا كان شريفا فلا يجري عليه هذا الحكم بل المقصود من مات وله هذه الظروف فله هذا الحكم ومن ذلك قوله سبحانه ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا فإن يوسف من أنبياء الله سبحانه ولا يقصد تحقيره بوصفه بأنه هلك هكذا كانت كلمة هلك ثم تطورت اللغة وأصبحت كلمة هلك لا تقال إلا في حق الطغاة والمبغوضين ومن لا يراد توقيره ومثل كلمة توفي فإنها كانت تدل على الموت أيضا وتستعمل في حق الشريف والوضيع ومن ذلك قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ومن ذلك قوله سبحانه الله يتوفى الأنفس حين موتها وقوله سبحانه ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل فكانت كلمة توفي أو توفاه الله تدل على الموت للشريف والوضيع ثم تطورت اللغة فصارت هذه الكلمة لا تقال إلا لمن يراد احترامه وتوقيره ولا يقال في حق الطاغ مثلا توفي فلان ومثل كلمة ولي فإنها كانت تستعمل في التوجه المطلق لمن أريد احترامه أو لمن أريد توقيره أو لمن أريد تحقيره ومن ذلك قوله تعالى أي ومن, ومن استعمال كلمة ولي في مطلق التوجه قوله سبحانه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وقال سبحانه ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ثم تطورت هذه الكلمة فأصبحت لا تقال إلا لمن يراد تحقيره ومنها كلمة انقلع فإنها مثلها فإذا اللغة يطرأ عليها التغير والتطور فربما كانت الكلمة في أصل اللغة دالة على معنى عام ثم يحصل التطور في اللغة فتصير دالة على معنى خاص وربما عكس الأمر فتكون اللفظة في أصل اللغة لمعنى خاص ثم يحصل التطور فتصير دلة على معنى عام وذلك مثل أرق فإن الأرق في أصل اللغة للسهر في المكروه وأصبحت فيما بعد دالة على مطلق السهر وإن لم يكن في مكروه من لم يأته النوم طار النوم من عينيه يقال كان عندي أرق وإن لم يكن سبب ذلك أمرا مكروها ومثل كلمة القافلة فإنها في أصل اللغة الجماعة الراجعة ولكن اللغة تطورت فصارت كلمة القافلة لمطلق الجماعة المسافرة سواء كانت ذاهبة أو آيبة وقد تنبه علماء اللغة لهذا التطور الذي يطرأ على اللغة منذ زمن بعيد واجتهد كثير منهم في التصدي لهذا التغير وصنفوا الكتب حفظا للغة العربية من التغير ومن أقدم من صنف في ذلك محمد الحريري صاحب المقامات المتوفة سنة خمسمائة وستة عشر فقد ألف كتاب درة الغواص في أوهام الخواص ثم كتب جماعة من علماء اللغة تعليقا على هذا الكتاب استدركوا في تعليقاتهم ما فات محمد الحريري صاحب المقامات من الكلمات التي حدث فيها تغير وطرأ عليها تحول في اللغة وكتبت في العصور المتأخرة في القرن الاخير والقرن الذي يعني في القرن العشرين والقرن التاسع عشر ألفت كتب في أخطاء العوام سواء ألفت بهذا المعنى أو بمعنى آخر وهو وجود كلمات عندنا لها أصل في الفصيح وسواء كان علماء اللغة محقين في تصنيفهم وسعيهم لحفظ اللغة العربية من التغير أو مخطئين كما يرى جورج زيدان وأنهم يجدفون ضد التيار وأنهم يحاربون سنة من سنن الله في الكائنات الحية. فإن الكائنات الحية يطرأ عليها التغيير واللغه من الكائنات الحية فقد حكمتها سنة الله في أن يطرأ عليها التغيير فإن من نواميس الله في جميع الكائنات الحية أن تتغير واللغة منها سواء صح عمل علماء اللغة أو لم يصح نحن نرى صحته ونرى خطأ جورجي الزيدان في رأيه هذا ولكن الأمر الذي لا خلاف فيه هو وجود تغير في اللغة وكلمة المكر من الكلمات التي طرأ عليها التغير فقد كانت في أصل اللغة موضوعة لمطلق التدبير الخفي ثم طرأ عليها تغير فصارت تستعمل في التدبير الخفي الخبيث والدليل على ذلك أي الدليل على أن كلمة المكر في أصل اللغة موضوعة لمطلق التدبير الخفي قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فإن هذه الآية تدل على أن المكر مكران مكر حسن ومكر سيء وحينئذ فلا نحتاج إلى تأويل المكر المسند إلى الله سبحانه لا بمعنى الاستدراج كما هو الوجه الثاني ولا بمعنى المجازات والمعاقبة على المكر كما هو الوجه الأول بل نبقي كلمة المكر على معناها الحقيقي الأصلي في اللغة وهو التدبير الخفي وهذا معنى لا نقص فيه ولا محذور في إثناده إلى الله سبحانه وإنما دخل الإشكام على المفسرين وعلى علماء الدين في إثناد المكر إلى الله لأنهم كانوا غافلين عن مسألة أن اللغة كائن حي وأنها تتطور ويطرأ عليها التغيير ولأنهم رأوا كلمة المكر دالة في عرفهم على أمر خبيث لا يصح إسناده إلى الله في زمانهم فعملوا باستصحاب القهقري أو عملوا بأفالة عدم النقل وهما أصلان يقضيان بأن ما يدل عليه اللفظ في زمانك فهو بعينه الذي يدل عليه هذا اللفظ في الزمان السابق عملوا بهذه القاعدة فكانت نتيجة أخذهم بهذه القاعدة أن وقعوا في هذا الخطأ وإلا فلو أنهم التفتوا إلى هذا الأصل العظيم وهو تطور اللغة وبحثوا في كلمة المكر في اللغة القديمة لوجدوا أن كلمة المكر كلمة لها معنى واسع لا يختص بالمكر بالتدبير الخبيث وبهذا البيان يصح إسناد المكر إلى الله سبحانه بما له من المعنى الحقيقي كما يصح إسناد الكيد إلى الله سبحانه لأن الكيد أيضا كما جاء في كتب اللغة الكيد هو المكر ويصح إسناد المخادعة فإن الخديعة أيضا هي المكر ويصح إسناد الحيلة فإن الحيلة أيضا هي المكر فإن هذا المعنى وهو التدبير الخفي وضع له في اللغة كلمات كثيرة المكر والخديعة والكيد والحيلة ولا غرابة في أن, تكون في أن يكون المعنى الواحد قد وضع له في اللغة كلمات كثيرة فقد قيل إن كلمة العين لها في اللغة العربية 350 معنى فما الغرابة في أن يكون المعنى الواحد قد وضع له أكثر من لفظ أو أن يكون اللفظ الواحد قد وضع له قد وضع بإذاء أكثر من معنى ويقال إنك إن الحية نأتي بمثال في المترادفات إن الحية وضع لها في اللغة العربية مئة كلمة هذا هو محصل الوجه الثالث أعطيناه نصيبا وافرا من الشرح أكثر من الوجهين الأولين فهل يمكن الأخذ بهذا الوجه والالتزام به أو لا. قبل أن نبحث في صحة هذا الوجه وعدمه نريد أن نبين أمرا مهما هو الذي جعلنا نعطي هذا الوجه هذه المساحة من الشرح والبيان وهو أن هذا الوجه يقع في رتبة متقدمة على الوجهين الأولين لأن هذا الوجه يقضي بحمل اللفظ على معناه الحقيقي من دون تصرف فيه والقاعدة في كل لفظ تقضي بحمله على المعنى الحقيقي له فإن الألفاظ وضعت في اللغة العربية وفي غيرها من اللغات لتدل على المعاني التي وضعت الألفاظ بإزائها لا لتدل على معاني أخرى فكلمة أسد وضعت في أصل اللغة لتدل على الحيوان المفترس الخاص لا لتدل على الرجل الشجاع وإنما استعمالها في الرجل الشجاع بضرب من التجوز فإذا جاءت اللفظة من غير قرينة لفظية أو لبية فإنها تحمل على المعنى الحقيقي فإذاً لما كان الوجه الثالث يقضي بحمل كلمة المكر على المعنى الحقيقي فإنه يكون متقدما في الرتبة على الوجهين الأولين فإذا صح الوجه الثالث وجب الأخذ به وطرح الوجهين الأول والثاني فلأجل هذا استحق الوجه الثالث دراسة أوسع ولنبدأ مع المفسرين قبل اللغويين فإن أكثر المفسرين جمهور المفسرين من الشيعة والسنة لم يأخذوا بالوجه الثالث فلنبدأ معهم ماذا قالوا في معنى المكر حتى ننظر هل معنى المكر الذي ذكروه يأبى أن يسند إلى الله سبحانه أو لا يأبى ثم ندرس كلمة المكر في أصل اللغة وننظر هل يصح إسنادها إلى الله سبحانه أو لا أولا نحاكم المفسرين لأن الجمهور من المفسرين كما قلنا لم يأخذوا بالوجه الثالث وأول المكر فلننظر في تأويلهم هل هو مستند إلى وجه علمي صحيح أو لا نبدأ بأوعياتهم قبل وعاء أخي نبدأ بالمفسرين من السنة قبل مفسر الشيعة. في التحرير والتنوير قال والمكر إيقاع الضر خفية إيقاع الضر خفية هل إيقاع الضر أمر لا يصح إسناده إلى الله سبحانه أو إن الله سبحانه هو الضر النافع وهو الذي قل كل من عندنا فإذا إيقاع الضر ليس أمرا لا يصح إسناده إلى الله كون الإيقاع خفية هل هو أمر لا يصح إثناده إلى الله كلا فإن الله سبحانه أفعاله وحكمته غيب فلا محذور في إثناد إيقاع الضر خفية إلى الله الفخر الرازي قال في تعريف المكر السعي بالفساد في خفية ومداجات السعي في الفساد إن كان يقصد من السعي تكلف الشيء ومعالجته فهذا لا يصح إسناده إلى الله سبحانه ولكن هذا ليس دخيلا في مفهوم المكر سواء كان التدبير محتاجا إلى معالجة أو لم يكن محتاجا إلى معالجة كله يسمى مكرا فخصوصية كون الإيذاء أو كون إيصال الضرر بالمعالجة ليست دخيلة في مفهوم المكر فإن كان الفخر الرازي يقصد من السعي هذا المعنى فهذا فأخذ هذا المعنى في مفهوم المكر باطل وإن كان يقصد من السعي إيصال الضرر السعي بالفساد أي إيصال الضرر الإضرار فهذا أمر لا محذور في إسناده إلى الله سبحانه والكلام في الخفية هو عين الكلام الذي تقدم في التعليق على التحرير والتنوير قال الفخر الرازي وقيل أصله من اجتماع الأمر وإحكامه هذا أمر أيضا لا محذور في إسناده إلى الله سبحانه اجتماع الأمر وإحكامه أي الاتقان، إحسان الصنع لا محذور في إسناده إلى الله سبحانه فإن الله سبحانه هو الذي أحسن كل شيء صنعه هو الذي صوركم فأحسن صوركم وقال الفخر الرازي أيضا في تعريف المكر الاحتيال في إيصال الشر أما كلمة الاحتيال فيجري فيها ما يجري في المكر فإن الاحتيال بمعنى المكر فأخذ الاحتيال في تعريف المكر لا يزيد لا يزيد مفهوم المكر وضوحا يبقى على غموبه كأنه قال المكر هو المكر في إيصال الشر إلا أن يقصد أن الاحتيال يدل على الاختفاء أو التخفي وهذا مفهوم قد ذكره وقد ذكر دخالته في مفهوم المكر فيما سبق التخفي في إص... لو حذفنا كلمة الاحتيال جئنا بكلمة التخفي التخفي في إيصال الشر ما هو المقصود بإيصال الشر هل هو المقصود إيصال الضرر بنحو خبيث أو إيصال الضرر مطلقا إن كان المقصود إن كان المدعى أن المكر هو التخفي في إيصال الضرر بنحو الخبيث قلنا كونه كون المكر في بخصوص أو خاصا بما إذا كان إفلاً للبرر بنحو خبيث ممنوع يحتاج إلى دليل وإن كان مقصودك التخفي في إصال الضرر بقول مطلق قلنا هذا لا محذور في إسناده إلى الله سبحانه فإذا الفخر الرازي أيضا يسأل لماذا أولت مفهوء. لماذا أولت المكر الذي أسند إلى الله سبحانه لماذا لم تحمله على معناه الحقيقي نحن الليلة صرنا سلفيا نرفض التعويل فرق بيننا وبين السلفية سوف نتحدث عن هذا إن شاء الله نحن تركنا رأيهم إلى آخر البحث فإنهم يقولون نسند المكر إلى الله سبحانه على ما له من المعنى سواء كان المعنى معنى خبيثا أو حسنا إذا كان معنى المكر إذا كان للمكر يدل على معنى خبيث فإن المكر الذي لله سبحانه هو مكر حسن لأننا لا نعرف كيفية ونحن نسند إلى الله المكر من غير تكييف ولا تشبيه هؤلاء نترك حسابهم إلى آخر البحث نحن الآن في وجود مبرر للتأويل وعدم وجود مبرر للتأويل في هذه الآية بالخصوص لا في كل آية إذا الفخر الرازي لم يبد مبررا للتأويل أضواء البيان عرف المكر بأنه إظهار الطيب وإبطان الخبيث وهو الخديعة هذا معذره إذا أول لأن مفهوم المكر عنده إبطان الخبيث والله سبحانه لا خبث في ساحته حتى يبطنه أو يرهره فإذا أضواء البيان معذور إذا أول نأتي إلى القرطبي قال وأصل المكر في اللغة الاحتيال والخداع هذا لم يزد مفهوم المكر وضوحا لأن الاحتيال والخداء والمكر والحيلة لها معنى واحد ابتداءا نقول لها معنى واحد أما رأينا أن لها معنى واحد أو معاني متعددة هذا لم نصل إليه ولكن ابتداءا نقول هكذا ذكر علماء اللغة في الدر المصون والمكر في اللغة أصله الستر يقال مكر الليل اي اظلم وقالوا واشتقاقه من المكر وهو شجر ملتف اذا كان المكر بمعنى الستر فما هو المحذور في إسناده إلى الله سبحانه الستر ليس أمرا قبيحا ليس أمرا لا يليق بالله سبحانه الله سبحانه هو الستر وأما القول الثاني وقالوا اشتقاقه من المكر وهو الشجر الملتف فهذا لا بد فيه من الالتزام بالتجوز لأن استعمال الالتفاف بمعنى أن الله سبحانه يلتف غير معقول لأن الله سبحانه ليس جسما حتى يلتف فإذا لا بد أن يكون هذا اللفظ مستعملا على وجه الاستعارة والمقصود بالالتفاف الستر والتمويه والإخفاء وما شاكل ذلك في تفسير التنوير والتحرير لابن عاشور والمكر إيقاع الضر خفية ثم عرفه إخفاء الإضرار وإبرازه في صورة المسالمة هذا أيضا لا محذور في إسناده إلى الله سبحانه وفيه أيضا والمكر إيقاع الضر بالغير خفية وتحيلا ما هو مقصوده بالتحيلا يعود الحديث إن كان المقصود التخفي فهذه الكلمة لم تزد على قولك خفية. قال وهو من الخداع ومن المذام صفة مذمومة. ولا يغتفر إلا في الحرب ويغتفر في السياسة إذا لم يكن التقاء إذا لم يكن التقاء الضري أو الضري إلا به. إذا كان رأيه أنه من المذام، فينبغي أن يبين لنا جهة الذم فيه أما أنه إيقاع الضر بالغير خفية فهذا ليس أمرا مذموما قد يكون أمرا محمودا نعم إيقاع الضرر بالغير من غير حق عدوان وظلم فهو قبيح لا من جهة أنه مكر بل من جهة أنه ظلم وأما إذا لم يكن ظلما كما إذا كان المضر من حقه أن يضر بمن أضره فإنه لا محذور في المكر بهذا المعنى ولكن مع ذلك فإننا نعذره يعني نحن نلومه من جانب نعيب عليه أنه ذكر أن المكر من المذام من غير بيان دليل ونبرر عمله من حيث إنه أول لأنه وجد رأى بحسب مرتكزه اللغوي أن المكر من المذام وأما مفسرون فقال الطبرسي في مجمع البيان المكر الميل إلى جهة الشر في خفية وأصل المكر الالتفاف إذا كان المكر عنده رحمه الله الميل إلى جهة الشر فهذا لا يليق أن يسند إلى الله سبحانه إذن هو معذور في أن يؤول المكر الذي يسند إلى الله وكذا إذا كان المكر بمعنى الالتفاف فإنه أمر معنا لا يصح إسناده إلا إلى مادة والماديات، والله سبحانه ليس أمرا ماديا حتى يحصل فيه الالتفاف فلا بد أن يكون استعماله على وجه الاستعارة. وللحديث صلة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين